والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق ان الذين امنوا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 وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في الرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفور